111. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار 112. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصوا أهل النار قل إن 114. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم 117. عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير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 خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعمتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون